باضلالهم غيرهم على العذاب الذي استحقوه لكفرهم أي هذه الزيادة من العذاب إنما حصلت معللة بذلك الصد وهذا يدل على أن من دعا غيره إلى الكفر والظلال فقد عظم عذابه فكذلك إذا دعا إلى الدين واليقين فقد عظم جزاؤه عند الله تعالى وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم كما قال الله تعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وتفاوث أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوث أعمالهم التي دخلوا بها النار كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وقال تعالى جزاء وفاقا فليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك تسع وثمانون ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لكل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ واذكر أيها الرسول يوم نبعث في كل أمة رسولا يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر أو إيمان هذا الرسول من جزهم ويتكلم بلسانهم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 وتبشيرا للمؤمنين بالله بما ينتظرهم من النعيم المقيم إذا في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء بيان أن هذا الدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة كما أنه لا يجوز فيه النقص فما من شيء يحتاج الناس إليه في معاذهم ومعاشهم إلا بيّنه الله تعالى في كتابه إما نصا أو ايماء وإما منطوقا وإما مفهوما الآية التسعون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر عباده بالعدل، بأن يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد.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 كفحش القول أو فعلا كالزنا وينهى عما ينكره الشر وهو كل المعاصي وينهى عن الظلم والتكبر على الناس يعيضكم الله بما أمركم به ونهاكم عنه في هذه الآية رجاء أن تعتبروا بما وعظكم به ولذا قفوا عند قوله تعالى يعظكم لعلكم تذكروا أي يذكركم الله ايها الناس بما يأمركم به وبما ينهاكم عنه لأجل أن تتذكروه فتتوبوا إليه وتمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه الآية الحادية والتسعون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 ربنا جل جلاله قال مرغبا مرحبا إن الله يعلم ما تفعلون حتى يعمل العامل بالخير والذي يريد الشر ينكف عن ذلك وهنا معنى عظيم في هذه الآية أي إن الله يعلم كل ما تفعلونه ومن ذلك وفائكم بالعقود ونقضها وسيجازي كل عامل بعمله ربنا جل جلاله لا يخفى عليه شيء الآية الثانية والتسعون ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إن ما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها او قطنها واحكمت غزه ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل غزله فتعبت في غزله ونقضه ولم تحصل على مطلوب تصيرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود، هل تفون بها أو تنقضونها وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب وتأملوا اخواني قوله إنما يبلوكم الله به أي إنما يختبركم الله بما يأمركم به من الوفاء بالعهود ولو كان قوم أحسن من قوم. ليتبين المضيع منكم والمخالف لأمره الآية الثالثة والتسعون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء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 عما كنتم تعملون في الدنيا هذه الآية قف عندها طويلا فهي بنحو ما جاء في سوره التكاثر وهنا ولا تسالن عما كنتم تعملون إذا سوف نسال عن النعم ونسال عن العمل ومعنى هذه الايه اي وليسالنكم الله جميعا ايها الناس يوم القيامه عما كنتم تعملونه في الدنيا من خير وشر فيجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها من فوائد الآيات اولا للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمؤسس لا تخلو الأرض من أهل الصلاح والعلم وهم أئمة الهدى خلفاء الأنبياء والعلماء حفظت شرائع الأنبياء حددت هذه الآيات دعائم مجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والجماعة والدولة النهي عن الرشوة وأخذ الأموال على نقض العهد هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته